صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله فكنا شرعنا من في الكلام عن قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقبل استكمال الكلام عن الشق الثاني وهو الاستغفار يعني أشير إلى مسألة مهمة وهي أن كثير من كثير من الناس بعد ليلة السابع والعشرين يحدث عندهم نوع من الفطور والكسل والتواني في أداء العبادات في الصلاة أو في قراءة القرآن أو يعني كنا نجد المسجد ممتلئا والآن يعني يخلو كثيرا كثير من الإخوة يعني يحدث عنده نوع من الفطور في قراءة القرآن أو في الذكر أو في الطاعة ولكن ما هكذا ينبغي أن يتعامل المسلم مع هذه النفحات الطيبة بقي لنا ساعات المسلم يعيش هذه الساعات المترقية في إشفاق النواجع هل قبل الله سبحانه وتعالى منه الأعمال الماضية هل سوف يمر أو يأتي عليه رمضان آخر مرة ثانية هل أطاع الله تبارك وتعالى كما ينبغي وكما يحب الله عز وجل يتساءل المسلم مثل هذه الأسئلة ويكون ذلك دافعا له على أن يقبل على الله سبحانه وتعالى لا أن يتكاسل ولا أن يتوان ما هكذا تورد يا سعد الإبل وذكرنا في درس التراويح أثر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن الخيلة إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عنده لما يكونوا في سباق والخيل تتسابق لما تقرب من خط النهاية تخرج كل ما عندها حتى يكون يعني هو الفائز أو هو الأول فكذلك المسلم إذا اقترب نهاية شهر رمضان يخرج كل ما عنده ويحرص على أن يختم له بخير فالذي تكاسل والذي حدث عنده لا لابد أن يتدارك نفسه اللي كان عنده ختمة يريد أن ينتهي منها يحرس على أن يواصل الليل والنهار ويختم هذه الختمة يكثر من تلاوة القرآن يكثر من الذكر يكثر من طاعة الله تبارك وتعالى وذكرنا مرارا وتكرارا الحديث الذي حسنه بعض آل العلم إن لله في أيام دهركم نفحت ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم من تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا فتعرضوا لها فالمسلم أيضاً يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى إلى الختام وإلى النهام كنا تكلمنا بالأمس في مسألة التسبيح فسبح بحمد ربك واستغفر عرفنا فضل التسبيح وكيفية التسبيح وبعض صيغ التسبيح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى واستغفر وهذا أمر بالاستغفار والاستغفار هو طلب المغفرة طلب المغفرة طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله عز وجل ما فعله الإنسان من ذنوب أو مخالفات أو تقصير أو تفريط أو غير ذلك والأصل أن الاستغفار يكون للذنوب والذنوب مهلكات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب محقرات الذنوب اللي هي الأمور التي يحتقرها الإنسان. واللقد ذيتيها صغيرة. كثير من الناس حينما يقيس نفسه يقيس نفسه على الأسوأ. يعني اللي معتكف اعتقد لك أنا أحسن من المش معتكف خالص خاطئ. والمش معتكف اعتقد يقول أنا أحسن من اللي بيصلي في البيت. واللي بيصلي في البيت يقول أنا أحسن من اللي ما بيصليش ولو صليش أنا أحسن من الزاني وسأ وهكذا يقيس نفسه على على الأسوأ والمسلم ينبغي أن يقيس نفسه على الأعلى في جانب العبادة أما في أمر الدنيا فيقيس نفسه على الأقل حتى لا يصدر نعمة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزده نعمة الله ده في أمور الدنيا أما في أمور الآخرة فينظر المسلك إلى من هو أعلى منه وأعبد منه وأكثر فاعل لله سبحانه وتعالى منه فيحاول أن يقتدي به ويتأسنه فالاستغفار يكون للمعاصي وللذنوب المهلكة وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى إما دعاء أو شجرة في الجنة كما ورد طوبى لمن يوجد في صحيفته استغفارا كثيرا فالاستغفار الكثير حينما يوجد في صحيفة المسلم يستغفر كثيرا كما سنعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستغفر الله عز وجل أكثر من مئة مرة في كل يوم فمن أكثر الاستغفار فإنه ينال ثوابا عظيما وهناك نوع آخر من الاستغفار وهو الاستغفار عقيب الطاعات بعد الطاعات وبعد العدادات ورد حصوص كثيرة تدل على أنه يستحب الاستغفار بعدها فمثلا بعد أداء فريضة الحج قال الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه؟ واستغفروا الله يعني الواحد راح يحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسر لنا ولكم الحجة والعمرة اللهم اكتب لنا الحجة العام يا رب العالمين بعد أن يحج وينفق آلاف الجنيهات حق دلوقتي تلاتين أربعين ألف نسأل الله عز وجل أن يغسر على المسلمين ويقف بعرفات ويبيت بمزلفة ويتعب ويسهر ويدعو ووو. بعد ذلك ثم أفيد من حيث أفاض النسوء الذي هو عمل طاعات كثير جداً يعني مما يستغفر واستغفر الله قال الشيخ السعد رحمه الله يستغفر الله تبارك وتعالى من الخلل الذي قد يقع في عبادته أكيد العبادة لم تحدث على الوجه الأكمل لأن الله سبحانه وتعالى حقه عظيم حق الله تبارك وتعالى أعظم من الحج والعمر والصيام والقيام وكما ورد في بعض الأحاديث لو أن أحدكم يجر على وجهه في طاعة الله عز وجل منذ ولد إلى قيام الساعة أو إلى أن يموت لحقره يوم القيامة لهو بتجرجر على وشه كده يتقطع حتك في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت لحقره يوم القيامة قلت حاجة يعني بسيطة معه لا تليق بكمال الله سبحانه وتعالى فبعد أن يؤدي فرضة الحج يقول استغفر الله يستغفر الله تبارك وتعالى وفي آخر سورة المزمل بعدما أمر الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة وإداء الزكاة، قال واقيم الصلاة و... واقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله فرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفر الله بعد إقامة الصلاة في سبيل الله وفعل هذه الطاعات أيضا يستغفر الله تبارك وتعالى. إما للخلل الذي قد يقع منه في العبادات وإما لأنه قد يعجب البعض بعبادته وإحنا تكلمنا عنها بتفصيل في درس للترويح إنه ممكن الإنسان يركن إلى عمله أو يعجب به أو يتفاخر ويتكبر بهذا العمل فأمر بالاستغفار عقيب هذا العمل لأن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العصين المنتفع الوحيد من الطاعه ومن العبد والمضر الوحيد بالمعصيه ايضا هو العبد ان احسنتم احسنتم لأنفسكم وان اساءتم فلاهم وبعد قيام الليل بعد ان ينصب العبد قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع امر العبد بالاه او اشير الى أهمية الاستغفار بعد ذلك كما قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يهجعون يعني يعني ينامون كانوا قليلا من الليل ما ينامون لأنهم قائمون طوال الليل يصلون طيب بعد كذا وبالأسحار هم يستغفرون بالأسحار وقت السحر الوقبيل الفجر الوقت الذي يضيع هذا وقت ثمين غالي الذي يضيع من الكثير من لا الواحد ذاتي مشغول بالطعام والشراب والشاي وهرج ومرق مع أن هذا وقت وقت النزول إلهي ينزل ربنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأستجيب له هل من مستغفرين فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ يبقى الوقت ده مطلوب أن العبد يتذلل ويتضرع ويكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى يغتنم هذا الوقت خاصة إذا كان نصحيين في هذه الأيام فإذا كانت هذه الدقائق أو هذه هذا الوقت الثمين يضيع منك وأنت معتكف وأنت في المسجد أمال بقى في الأيام التانية إيه اللي بيحصل؟ والواحد يعني ينام فبالأسحار هم هم يستغفرون فيحرص المسلم على أن يكثر من الاستغفار خاصة في وقت السعر هناك يعني لفتة جميلة كده في هذه الآية وهي في قول الله تبارك وتعالى كان قليلا من الليل ما يهجعوا أشار إليها بعض المفسرين قال إن ربنا سبحانه وتعالى مدح, مدح هؤلاء الذين قاموا لم يقل كانوا كثيراً من الليل ما يسهرون، لكن قال كثيراً من الليل ما إيه؟ ما يهجعون؟ قالوا للدلالة على أن هذا النوم الذي ينامه نوم القليل هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فمدحهم الله بها. كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لمولاه نافع يا نافع. كان يصلي من الليل، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر أو من أكثر هذه الأمة عملا بما جاء عن في القرآن أو السنة. كان يصلي من الليل، وكان يسأل مولاه يا نافع هل جاء أو هل طلع السحر؟ فكان يقول لا فيقوم يصلي. هل طلع السحر؟ فإذا قال نعم. جلس عبد الله بن عمر يستغفر الله تبارك وتعالى إلى أن يطلع الفجر فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح يعني حتى يطلع الفجر وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته هو كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي الصلاة معلوم ما لها من الفضل ولكنه بعد هذه الطاعة كان يستغفر ثلاثا. قيل الأوزعي أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهكذا حينما يردد المسلم الذكر سواء كان الاستغفار أو التسмиح الذي تكلمنا عنه بالأمس سبحان الله فيندعي على العبد أن يستشعر حلاوة هذا الذكر. لم يقول سبحان الله يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص فيقولها بهدوء أستغفر الله مش زي بقى في دوقت ايه يصوصو كده ويفكر نفسه انه ايه استغفر او سبح لا المسلم يقولها بقلب ويستشعر حلاوة الهناجاة ولذة هذا الذكر حتى يؤثر في قلبه مش مجرد انه كلمة يلوكها بلسانه وانتهى الأمر لا قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأيضا ورد في السنة أنه بين السجدتين الجلسة التي تكون بين السجدتين يقول العبد رب اغفر لي رب اغفر لي وفي رواية رب اغفر لي وارحمني واجبرني ورزقني فأيضا الاستغفار داخل الصلاة ويقولها أيضاً بطمأنينة وكان عند الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وزعت كل شيء أن تغفر لي كان يقول هذا الدعاء عند عند الفطر والصائم دعوة عند فطره ما ترد فكان عبد الله بن عمر باستغل هذا الوقت يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرني وشرع أيضاً للمتوضع الواحد بعد ما يتوضأ يستحب له كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين من قال هذا الدعاء ثوابه إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام فوتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فيطلب أيضا ويستغفر الله تبارك وتعالى بعد عباده يعني بعد الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد صح عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة وكان بعض الصحابة يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول أكثر من مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور يعني جالسة زي اللي احنا عادنا كده لما تيجي تعد للرسول السلام يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة فينبغي علينا أيضا أن نحرص على هذا الذكر في مجالسنا بدل بقى الغيمة والنميمة والقيل والقال وفلان عمل وفلان سوى والكلام هذا الكلام الذي تضيع دي الأوقات لا اشغل نفسك بالاستغفار وقد اهتم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بتعليم أصحابي الاستغفار ونحن ذكرنا الحديث قبل كده لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وشو بقى مغفرة من عندك كتأكيد على هذه الكلمة وأنها مغفرة عظيمة تليق بالله سبحانه وتعالى فيستحب أيضا قول هذا الذكر قبل السلام يعني قبل السلام من بعد التشاهد وقبل السلام من الصلاة واستحب أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يكثر من يجده يكثر من الاستغفار حتى ختم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه ومي حياته بالاستغفار نحن نبارح قلنا إيه؟ إن السورة إذا جاء نصر الله الفتح كان تفسير ابن عباس الله قال هي علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح هذا علامة أجلك فعمل إيه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب كان النبي عليه والسلام يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعي وسجوده كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن يعني يفعل ما أمره به القرآن وختم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت حياته بالاستغفار ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغط إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم فذه كانت آخر منها وآخر مقاله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى إذا فيستحب العبد أن يكثر من الاستغفار كما أمره الله عز وجل وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا رؤية في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب وهذا الحديث يعني اختلف في تصحيح فصحه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ الألباني ولكن معناه صحيح من لازم الاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلمنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا والصرف الله لي ولكم جزاكم ورحمة